الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما أفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى والإسم اليوم اسم الكريم وهذا الإسم أيها الإخوة له دلالات كبيرة ويمكن للإنسان أن يتخلق بهذا الاسم لأنه من الأسماء التي يمكن أن يتخلق بها الإنسان أسماء الله كما تعلمون هناك أسماء خاصة بالله عز وجل الخالق القديم وهناك أسماء أمرنا أن نتخلق بها. فهذا من الأسماء الإلهية التي أمرنا أن نتخلق بها أيها الإخوة الأكارم اسم الكريم ثابت بنص القرآن الكريم القرآن الكريم وسوف يتضح بعد قليل ما معنى القرآن الكريم اسم الكريم ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم وهذه الآية كما تذكرون تخاطب القلب والعقل معا ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فثواك فعدلك تخاطب القلب والعقل معا وهذا الاسم ورد بصيغة اسم التفضيل في آية أخرى فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فالكريم في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم والأكرم في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الآن قبل أن نصل إلى ما تعنيه كلمة كريم في حق الله جل وعلا نريد أن نبدأ الحديث بما تعنيه كلمة كريم في التعامل اليومي كلمة كريم نستخدمها كثيرا فقال العلماء كل صفة محمودة تسمى كرما على خلاف ما يظنه معظم الناس فلان كريم يعني يعطي كثير العطاء كلمة كريم الحلم كرم السخاء كرم اللطف كرم الصبر كرم، المروءة كرم، الكرم أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم، وإن الصفات الخسيسة كلها تلخص بكلمة واحدة. التي هي اللؤم لذلك ما الظل قيل أن يقف الكريم بباب اللئيم الخسيس لئيم المتكبر لئيم الجحود لئيم الذي يحب ذاته على حساب الآخرين لئيم البخيل لئيم كل الصفات الخسيثة تجمعها كلمة لئيم وكل الصفات المحمودة تجمعها كلمة كريم فالناس رجلان كريم ولئيم إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني أبدا الناس رجلان بر كريم وفاجر لئيم هكذا قال عليه الصلاة والسلام الناس رجلان بر كريم وفاجر لئيم كل الصفات الخسيثة تجمعها كلمة لئيم وكل الصفات النبيلة تجمعها كلمة كريم إذا ليس معنى كريم الذي يعطي الحليم كريم اللطيف كريم الرحيم كريم الصافي كريم الودود كريم المنصف كريم هذا الكرم ومنه حجر كريم اللؤلؤ الماس الياقوت المرجان محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر فالياقوت حجر لكنه كريم والماس حجر لكنه كريم من معاني الكريم من كان كريما النسب من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف قال عليه الصلاة والسلام يوسف أكرم الناس من هو أو نقول فلان كريم الطرفين, كريم الطرفين يعني أمه كريمة وأبوه كريم يعني هذا الشرف من طرفين من طرف أمه وأبيه من معاني الكريم من كان ذا صورة حسنة والدليل قول الله عز وجل حينما وصف سيدنا يوسف قال الله عز وجل إن هو إلا ملك كريم على لساني مرأة العزيز فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فالكرم يستعمل بمعنى شرف النسب بالمناسبة لا يتحدث عن النسب إلا بعد معرفة الله وتطبيق منهجه فإذا تحدثنا عن النسب فقط فأبو لهب تعرفون من أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا لا نتحدث عن النسب إلا بعد الإيمان إذا أضيف النسب إلى الإيمان نور على نور أما كما قال الشاعر جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس المقام الكريم هي الجنة ليس هناك تعب ولا نصب ولا خوف ولا قلق ولا حزن ولا حسد ولا تباغض ولا, ولا شيء يزعج. مقام كريم في الجنة. من معاني الكريم الشيء العزيز يعني الذي تشتد الحاجة إليه. كما قلنا يحتاجه كل شيء في كل شيء. تشتد الحاجة إليه ويقل وجوده ولا يستغنى عنه إطلاقا الدليل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الكريم الشيء الذي تكثر منافعه يا أيها الملأ إني قد أرسل إلي كتاب كريم كتاب كريم كله منافع كله فوائد، كله حقائق، كله توجيهات صائبة، كله خيرات، كله بركات. إذا معنى القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم ما في باطل، ما في غلط، ما في خلل، ما في تناقض، ما في مخالف للواقع، ما في ضعف. ما في معالج سريعة ما في معالج متناقضة قرآن كريم خلى من كل شائبة يعني هو المعنى الذي يجمع كل هذه المعاني الكرم يعني الكمال حجر كريم خلى من كل شائبة قرآن كريم خلى من كل عيب نقول ناقة كريمة أي غزيرة اللبن درها كثير والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال يا معاذ أنبئهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله أمرهم بالصلاة والصيام والحج وأنبئهم أن الله فرض على أغنيائهم مالا يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم ويا معاذ اتقي كرائم أموالهم، كرائم أموالهم. يعني عنده بقرة يحرس عليها حرصا شديدا. دعها له. خذ بقرة أخرى يختارها لك هو. لا كما يفعل بعض الناس. نأخذ ما يعجبنا. إذا فرضنا عليه شيء نأخذ ما يعجبنا. وندع ما لا يعجبنا. أما السنة قال له إياك وكرائم أموالهم. وسمي العنب كرماً لأنها فاكهة كثيرة الخير ظل ظليل وثمار يانعة وقطوف دانية وغذاء جيد وفاكهة محببة يعني أحياناً بنصب الخيام على مدخل البيوت هذه الخيمة من حين لآخر تتمزق تعصف بها الرياح تتلفها الأمطار ولكن أناسا يعني يزرعون الكرم على مداخل البيوت فهذا الكرم ظل ضليل وفاكهة دانية ويانعة ومفيدة وإلى مشاكل ذلك وإذا قلنا مكارم الأخلاق يعني أفضلها وأحسنها وأرفعها وأتماها ففي مكارم أخلاق وفي الكرم وهو العنب، وفي ناقة كريمة كثيرة الدر، وفي الكتاب الكريم كثير الفوائد، وفي الأحجار الكريمة الصفية من كل شائبة، وفي العزيز الكريم هو الشيء العزيز النادر، وفي الجنة مقام كريم، وفي الجمال الصوري إن هو إلا ملك كريم، وفي النسب الشريف يوسف أكرم الناس النسب والجمال والعزة والجنة والشيء الذي خلى من كل شائبة والشيء الذي يكثر نفعه والناقة الكريمة والعنب وهو الكرم ومكارم الأخلاق هذه كلها المعاني المستعملة في لغتنا لكلمة كريم فإذا قلت قرآن كريم يعني كتاب الله الله سبحانه وتعالى كماله مطلق وكلامه في كماله مطلق فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه وقال بعض السعراء حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كريم حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على الكريم الآن إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى كما وصف هو نفسه بأنه كريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني كلمة ما غرك ما هو الغرور؟ الغرور أن ترى علبة في الأرض تظنها شيئا ثمينا، تنكب عليها تلتقطها فإذا, فإذا هي علبة فارغة ظننت فيها قطعة الماس أو ظننت فيها قطعة ذهب أو ساعة ثمينة إن كذبت عليها فإذا هي علبة فارغة هذه الحادثة اسمها الغرور أنت اغتررت بها طيب هذا المعنى يمكن أن ينسحب على هذه الآية مفسر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم المعنى الذي يليق بهذه الآية هو أنك إذا ظننت أن هذا القاضي يقضض الرشوة فإذا أعطيته مالا حكم لك وأنت ظالم أنت اختررت بنزاهة هذا القاضي إذا قلنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يعني ظننت به غير الحق ظننته غير عادل ظننته غير رحيم ظننته غير قدير إذا نفيت عنه القدرة والرحمة والعدل والإنصاف وأنه لا ينسى عباده المؤمنين وأنه لن يضع الذين أثنوا حياتهم في طاعته في النار ولا يكافئ الذين نصبوه العداء بالجنة إذا ظننت بالله غير الحق ظن الجهلية فقد اغتررت بربك الكريم إن الله كريم كيف تغتر به التعريف الدقيق لاسم الكريم هو الواجب الوجود المنزه عن كل عدم وعن كل نقص العزيز الذي لا إله غيره هذا التعريف الدقيق واجب الوجود المنزه عن العدم وعن النقص العزيز الذي لا إله غيره هذا الكلام يلخص بكلمات ثلاث وجوده ووحدانيته وكماله الله كريم يعني موجود وواحد وكامل الآن التعريف الدقيقة لهذا الاسم العظيم الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق يعني تفضل علينا وأوجدنا من دون أن يكون لنا حق في أن نوجد ما لنا حق عنده تفضل علينا وأوجدنا فنعمة الإيجاد ابتدأها الله من دون استحقاق منا أنت كإنسان إذا عندك موظف وأخلف إخلاف شديد وقدم جهد طيب ربما تكافئه فهذه المكافأة جاءت منك ليس ابتداءا ولكن عقب إحسانه وإخلافه مقابل شيء فعله أما الكريم الحقيقي الكريم المطلق هو الذي يبتدئ بالنعمة من دون استحقاق أوجدنا من دون اختيار من دون استحقاق من دون طلب من دون حق يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق ويتبرع بالإحسان من غير سؤال وإذا قلت يا كريم العفو ما هو العفو الكريم؟ قد يعفو عنك شخص من حين لآخر يقول لك لا تنسى أنك فعلت كذا بريحة أسبوع أنت فعلت كذا الله يزيك الخير عفيت عني من حين لآخر يذكرك بنساءتك لكنك إذا قلت يا رب يا كريم العفو عفو الله عز وجل ليس معناه أن يلغي العقاب وليس معناه أن ينسي الناس ذنبك ولكن عفو الله معناه أن ينسيك أنت ذنبك معنى دقيق جدا يعني أنت أنت صاحب الذنب من كمال عفوه عنك أنه إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وملائكته وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه وأنساه هو نفسه في المؤمن من كرم الله عز وجل له جاهليه لكن قد ينسى أنه له جاهلية عايش بجو لطيف الله عز وجل يكرمه هذا معنى كريم العفو ومن معاني الكريم أنه يستر الذنوب ويخفي العيوب الإنسان قد يلقى من انسان آلاف الأعمال الطيبة فإذا عثر على نقص تشبث به وأظهره وأذاعه بين الناس لذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمأ وإن رأى شرا أذاع اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر لكن الكريم يغفر الذنوب ويستر العيوب حتى قال بعض العارفين والله لو عرفوا قبيح طويتي لا ابى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني ومن صحبته فرضنا على الزوجين يظهر من عبده الكرم الجميل ويستر القبيح فإذا قلت يا ستار ستار ستار العيوب يجب أن يكسع ر جلدك لان الله سبحانه وتعالى إذا ستر ستر أما الإنسان لا بد من أن يقول هذا العين يهمس بإذن إنسان أوه. هذا هيك ما ستره لكن جميل الستر هو الله سبحانه وتعالى الكريم متغافل بيتغافل الكريم هو لا يغفل ولكنه يتغافل ولا تحتسبنا الله غافلا عما يعمل الظالمون لكنه يتغافل. وسمعت عن رجل كان مفتي في هذه البلدة الطيبة كان مفتي قبل أربعين أو خمسين سنة وكان قاضيا وجاءتهم رأة يعني أثناء صعود الدرج صدر منها صوت كريث فخجلت خجلا لا حدود له فلما اقتربت منه قال ما اسمك يا أختي قاضي كان أت له فلانة ألا ما سمعت أت له فلانة ألا ولا ما سمعت ارفعي صوتك انا أسمعي ضعيف فقالت هذه المرأة لأختها لم يسمعنا الكريم بتغاسل واللقين بدقق بالعيوب بتتبع العيوب هو النبي الكريم مع أصحابه كانوا فيه وليمة, وليمة وتناولوا طعام الجزور توضعوا وصلوا الظهر جميعا يبدو أن أحد أصحاب رسول الله انتقض وضوءه من دون قصر وعرف بعضهم ذلك فلما أذن العصر قال عليه الصلاة والسلام كل من أكل لحم جزور فليتوضأ قالوا كلنا أكلنا يا رسول الله قال إذن كلكم فتوضأوا كريم لأنه تغافل عنه فلئيم بتتبع يحمر الوجوه يحرج يفضح فضاح طعان ليس المؤمن طع بطعان ولا فحاش ولا لعان أبداً فالكريم بيتغافل واللئيم بيتتبع والكريم إذا استغفره عباده غفر لهم ولا يذكرهم بأنواع معاصيهم وقبائحهم وفضائحهم لذلك مرة وقفتك بمنطقة مشرفة على دمشق بيوت تعد الشام خمسة ملا خمسة ملايين خلوت قوله تعالى وكف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا هل بيوت لا يعلم إلا الله ما فيها من طاعات أو من معاصي لا يعلم إلا الله ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم لي عليك فريضة عبدي ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك والكريم إذا أتاه عباده بالطاعات اليسيرة قابلهم بالثواب الجزيل طاعات يثيرة يقابل بالثواب الجزيل، يعني إنسان يطعم لقمة هذه اللقمة تصبح يوم القيامة كجبل أحمق، يعني ما بعتقد بالدنيا تدفع ليرة تأخذ خمسمائة مليون ليرة، في أكثر تأخذ هذا الكريم أعطيت شيئا يثيرا، أعطيت بعض الطاعات. أنفقت بعض مالك يعني ضبطت شهواتك التزمت طريق الحق فأعطاك الجنة وما فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الكريم جعل هذا العبد الحقير هذا العبد الضعيف هذا العبد الحادث رفعه رفعه فقال وأوف بعهدي أوفي بعهدكم اشتحنا قلنا عهد. نحن نذ نذ هذا من كرم الله عز وجل. يعني خاطبنا حينما خاطبنا علل أوامره وتعليل, وتعليل الأوامر إكرام لنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا لو أنه إنسان قوي عطى أمر رضاعي من دون تعلي. افعل كذا وبس. لكن الله عز وجل حينما أمرنا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودك هذا معنى الكريم الكريم أعطانا الدنيا كلها والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الهواء له فاتورة عنده الهواء من دون فاتورة من بلا فاتورة كما تستنشق الهواء في أي مكان والماء يعني الله عز وجل حتى هذا الذي تدفعه ثمن الطعام هذا شيء رمزي من منكم يصدق أن من يدفع ثمن التفاح هذا ثمن خدمة التفاح أما هو ليس له ثمن هذا الفلاح الذي اعتنى بهذا البستان وسقاه وسمده وقطف الفواكه وسوقها أجرته ثمن كيلو التفاح أما هو لا يقدر بثمن هو من الله عز وجل والآخرة أيضا ملكها لعباده المؤمنين وسخر الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض جميعا منه تسخير تكريم وتسخير تعريف الكريم هو الذي يعطي من غير منا يعني كثير صعب تلاقي إنسان يعطيك بلا منا يقول لحمك من خيري ما في سكوت أنا أفضل عليك أنا فضلت عليك أنا أنقذتك من العدم أنت كنت لا شيء صعب لكن العطاء من الله سبحانه وتعالى من غير منا ولا يوحوجك إلى وسيلة أيام ما بتعطي الشخص لحتى تهلكه أدّن طلب وهات هويتك بتعال الجمعة بتعال بعد يومين لنسى تحقيق. لنعمل كذا يعني بكره بعدين العطاء لشدة التحقيقات وشدة التأجيلات والتأخيرات والتعقيدات والوثائق أما الكريم لا يحوجك إلى وسيلة والكريم لا ييأس العصاة من توبته أبداً قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكريم إذا أعطى أجزل وإذا عصي أجمل حليم إذا أعطى أجزل وإذا عصي أجمل الكريم هو الذي لا تتخطاه الآمال أحيانا إنسان بيجي لعندك يعرض لك حاجته يتذلل يبذل ماء وجهه ما يخرج منك شيء ينزعك من قائمته ينزعك من مخيلته خيبت أمله لأنه. أما إنسان يسأل الله عز وجل ويخيبه هذا مستحيل لا تتخطاه الآمال إذا أولى فضلا أجزله ثم ستره يعني الكريم إذا كان عارق بدلته لك البسه معلش دام الناس خل حريتك عود يعني فضحه والكريم دائم المعروف كثير النوال ذو الطول والإنعام يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هذه كلها أوصاف قرآنية الكريم وإن الله حي كريم ومن حيائه وكرمه أنه يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين يعني ابن آدم كبر السن وانحنى ظهره وضعف بصره وشاب شعرك، فاستحي مني، فأنا استحي منك. وفي الحديث القدسي ما أنصفني عبدي، استحي أن أعذبه، ولا يستحي أن يعصيني. استحي أن أعذبه، ولا يستحي أن يعصيني. وما قال عبد قط يا رب ثلاثا؟ إلا قال الله لبيك يا عبدي ما قال عبد يا رب قط ثلاثاً إلا قال الله لبيك يا عبدي بل إن الكريم يغضب على من, على من لا يسأله بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل كريم يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. يعني إذا لاقك سخيف موضوع المعالج سخيف جدا بخيل زيادة أناني يعني حياتك محور حياتك مصالحة هذه سفاسف الأمور وإذا اطلع على قلبك فرأه قلبا يهتم لعامة المسلمين يعني الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم هذا طويل هذا أصير هذا عيون كبار هذا عيون صغار هذا ناتئ الوجنتين هذا غائر العينين هذا حواجبه متصلة منفصلة خده أثيل ما. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فقط والقلب بيت الرب. قال الكريم الذي لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى كم أعطى ولا لمن أعطى بل إن الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. الأيام بتقول لإنسان إياك أن تسأل أحدا غيره في أعلى درجة بالكرم. أنا أغضب لو سألت غيري تصور انسان الأمر كله بيد الله عز وجل. الأمر كله بيد الله يقف أمام إنسان ضعيف حقير فقير لئيم يتذلل له يبدل ماء وجهه أمامه ثم يرده والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فلذلك الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى الكريم إذا جفيا عاتب وما استقفى الشخص وعدك يزورك ما جاء عاتبته قال لك مبارح بنتي كانت مريضة ما التليفون لجاره عن حق بنته مريضة كان هذا اسمه استقفاء هو استحى منك عطاك عذر من عدم الكرم أن تستقصي الأمر إذا جفيا عاتب وما استقصى الكريم إذا جفيا عاتب وما استقصى إنسان اعتذر منك من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا هناك أشخاص عندهم نفس طويل عندهم قلب حي فكل ما إنسان اعتذر له بيتبع الأمر طالع كذاب بنته مريضة يتبني في الموعده ويستحى منك قال لك بنتي مريضة فالكريم من إذا جفي عاتب وما استقفى قال فلما نبأها نبأت به في حديث النبي أثر لبعض أزواجه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ما بتكون كريم إلا إذا غضت البفر عن كثرة أشياء وحسبت على العشر كثرة العتاب ترث البغضاء فالكريم عرف بعضه وأعرض عن بعض الكريم لا يضيع من لاذ به ولا يضيع من التجاء إليه يعني هذا تعريف دقيقة جدا الملخص يجب أن تعتمد على الله وحده وأن تلتجأ إليه وأن تعلق عليه كل الآمان وأن تقطع آمالك من البشر جميعا إذا كنت ترغب أن تسعد في الدنيا والآخرة فحيثما تعلقت بالبشر واعتمدت عليهم وعقدت عليهم الآمان خيبوه يعني واحد له والله له صديق صار بمنصب رفيع لدمه حاجة فزهب إليه أقسم لي بالله وقف أمام مكتبه ولم يقل له تفضل استريح، فلما سأله ما تريد قال له كذا ما في الموافقة فضيق ما عد شاف عيونه تصار معه قصر بصر ما عد لكن الكريم يغنيك عن الوسائل والشفعاء المعروف بالتمام أكرمت إنسان من دون تعقيد من دون أن تمنى عليه من دون أن تضعوا أمام عقبات تعجيزية الكريم من إذا هجرته وصلك أيام الإنسان يعني يمسأ معه حاله طبعا الإنسان العادي بيكون فقير مثلا أمور غير مريحة فتنفر نفسه من الدين ما ترك الصلاة ربنا عز وجل ما بترك لك يا بكرمه شو تنحل مشكلته يريه منام طيب هل هو العبد هجر لكن ربنا عز وجل وصل الكريم من إذا هجرته وصلك إذا مرضت عادك إذا وفيت من سفر زارك إذا استقرت احتنا إليك الآن من أدق معاني الكرم أن الكريم من بني البشر إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه لما لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله هذه الحاجة؟ أي والله معنى دقيق يا أخوان بكل أخ أنت حالتك المادية جيدة والأخ له كرامته له مكانته، له عزته، وافتقر بلوز ما يسألك بجوز سحق سحق ما يسألك وإذا كان سألك اعلم علم اليقين أنك إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه دققوا في هذا الكلام إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه إذا كنت كريما فعلا تتقصى شؤون إخوانك أقربائك أخواتك ولا تحيجهم إلى أن يسألوك فالكريم من إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه كيف لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله الآن حظ العبد من هذا الاسم قد يتصف العبد بأنه كريم طيب هذا العبد الكريم ألح عليه بطلب زوروا عثلت ساعات عنده أفس قضايق بيسقط بي لك عندي موعد ألح عليه بالطلب مرات عديدة بيضجر منك قد ينهرك قد يقسو عليك إذا لا يمكن أن يكون الإنسان كريما كرما مطلقا لا بد من أن يكون كريما كرما نسبيا لكن الكريم كرما مطلقا هو الله وحده إن الله يحب الملحين في الدعاء. هات لي إنسان واحد يحب من يلح عليه. يا أخي ضجرني. هأطلع من جلدي منه. طب أخي حل عنا بقى؟ هكذا يقول. إن هذا الكريمه. هذا الكريم. أما الله عز وجل إن الله يحب الملحين بالدعاء. من لا يدعني أغضب عليه؟ الإنسان كي يكون كريما. يجب أن يتجاوز عن ذنوب المسيئين ويجب أن يوصل النفع إلى جميع الخلق. في الأحيان تلاقي بلد متقدم، المواطن في هذا البلد يحيا أرقى حياة، له حقوق كثيرة جدا، الطعام، الشراب، المسكن، أنواع الأطعمة، الحريات، لكن هذا البلد المتقدم. الذي يوفر لهؤلاء الناس حياة رفيعة المستوى هو ينهش بلحوم بقية الشعوب إذن هؤلاء ليسوا قرماء هؤلاء أنانيون إذا بنوا أمجادهم وحضارتهم ورفاه شعبهم وغنى أبنائهم وتوافر الحاجات عندهم على نهب ثروات الآخرين وعلى قهر الآخرين وعلى ثريته ثرواتهم هؤلاء ليسوا كرماء لن تكون كريما إلا إذا عم نفعك كل الناس وكل الخلق حتى الحيوانات يعني إنه والله من مندي طبعا شيء مألوف هذا بالمداجن إذا إنتاج الصيفان أكثر مما هم بحاجة إليه يضعونه في حراق هكذا هكذا أوروبا هيك التعليمات يعني عنده الإنتاج نصفي طن زيادة عن عن التبريد فعنده الحراء بحطوه بحرقه الحراء بيقدر مستوى مساواييه صوص يسبحه الله عز وجل تحرقه طب شو عمله تحرقه نمي وتبهوا كله يستفيد منه ولو أجر اللي عمله أما تحرقه بنار الدنيا هذا الكرام لن تكون كريما إلا إذا عم خيرك الناس جميعا. وأنا أقول لكم والله إذا أساءت إلى مجوسي أو إلى عابد صنم أو إلى ملحد، والله هذه الإساءة اسمها أضعاف مضاعفة عن إساءتك لمسلم. إنه هذا عرف الدين من من إساءتك، أبعدته عن الدين من إساءتك. الكريم من بني البشر صفوح عن الذنوب ستار للعيوب تارك للانتقام مصبغ للانعام يعني أنا سمعت عن حادثة إنسان كان على وشك يلقي كيس القمامة في الحاوية فرأى كيس في حركة فاندفش أخذ الكيس المتحرك فتحه فإذا فيه طفل قد ولد حديثاً يبدو أنه ألقي خلال نصف ساعة أخذه إلى البيت وأسرع به إلى المستشفى ووضعه في الحاضن واعتنى به إلى أن أصبح هذا الجنين طفلاً أدخله المدرسة السواقعية أدخله المدرسة حتى أخذ أنهى الاتذائية ثم الإعدادي ثم الثانوي يعني سمعت أنه اعتنى به عناية كبيرة لو أن هذا الإنسان تابع العناية القفل إلى هنا انتهت تابع العناية حتى جعله طبيبا طلب اختصاص أرسله إلى بلد متقدم جاء ببورد اشترى له عيادة زوجه ابنته، أعطاه رأس مال طيب، هذا الإنسان الذي أنعم عليك كل هذا الانعام، ما موقفك منه؟ القصة ذكرتني موقف سيدنا عبد الله بن رواح لما رأى صاحبه، رأى صاحبيه قد استشهد وهو على وشك، وقد والموت فريغ جدا. قال يا نفس إلا تقتلي تموت هذا حمام الموت قد صليتي إن تفعلي فعله ما رضيت وإن توليت فقد شقيت القصة هذه أنا أرويها لكن في عليها استفسام إن صحت هذا هو التعليق إن صحت النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ الرأيت أخوك جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لا أرى مقامه في الجنة أخذ الرأيت أخوك زيد قاتل بها حتى قتل وإني لا ارى مقامه في الجنه ثم أخذ الرايه اخوكم جعفر ثم سكت النبي فقالوا ما فعل عبد الله قال ثم اخذته عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني لا ارى في مقامه اذ ورارا عن صاحبي يعني هبط مكانه درجته في الجنه لانه تردد هذا, هذا الجنين اللي كان بالحاويه إذا بعد ما صار طبيب مع بورد وراكب الخيارة شاهد عمه الذي لفقطه من الحاوي قال له يا ابني وصلني على البيت تردد خمس ثواني قال له على البيت قال له إيه؟ قال له صدف أليس هذا التردد إجرام بحق العم؟ كان بالحاوية كان بالحاوية كان حموت سوا طبيب معه برد فهذا إنسان فكيف خالقه الأكوان من أنت؟ عندك في البيت شي كتابك قديم مطبوع سنة الثلاثين مثلاً وأنت والدان بثلاثين، بثلاثين، بثلاثين، بثلاثين، بثلاثين، بثلاثين، بثلاثين تحثك عن كتاب تاريخه قبل ولادتك فقول لما صفوا الحروف أنا وين كنت؟ وأتألفوا المؤلف وين كنت أنت وأتنشروه وين كنت وأتنباع وين كنت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً؟ فمن فم الحاوية ما كان في حاوية من دون حاوية فصور إنسان التقط إنسان من حاوية وأكرمه وحطه بالحاضنة وأطعمه وأدفأه وعلمه وارتقى به وذوجه وعطاه ثمن عياده؟ قال له وصلني يا أبني على البيت قال له على البيت قال له إيه قال له اتفضل هاي جريمة هي فقط جريمة اتردد خمس ثواني فلذلك حق الله طبير لذلك لما سيدنا عمر سيدنا رسول الله لما ربنا عز وجل قال في حق المنافقين ولا تصلي على على أحد مات منهم أبداً ولا تقوم على قبره حينما اقترب أجل النبي أسر إلى سيدنا حذيفة سرا أعطاه سبعة عشر من؟ قال له هؤلاء إذا ماتوا بعدي لا تصل عليهم لأن الله نهانا عن أن نصلي عليهم كيف الآية ولا تصل على أحد مات منهم أبدا ولا تقوم على قبره طيب فسيدنا حزيفة أمين وسر رسول الله جاء سيدنا الصديق ومات سيدنا الصديق انتقل إلى الرفيق الأعلى وجاء سيدنا عمر سيدنا عمر عملاق الإسلام الخليفة الراشد ثاني خليفة جاء إلى حزيفة قال له يا حزيفة أنشدك الله هل بأيت اسمي بينهم؟ والله ما قالها تمثيلاً لا والله والله قالها صادقا قال لأنشدك الله هل رأيت اسمي بينهم لعظم حق الله عليه نعلم أصير نعلم منافق لو, لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها جاءه من أزربيجان رسوله كره أن يطرق بابه ليلا جاء للمسجد رأى رجل يصلي ويبكي ويقول يا ربي هل أنت هل قبيلة توبتي حتى أهني نفسي أمردتها حتى قال ألو من أنت يا ح؟ ألو أنا عمر؟ قال له ألا تنام الليل؟ قال له يا أخي إن نمت ليلي كله أبعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهار أبعت رعيتي أخذه إلى البيت ألا يا أم كل يا أم يا كلسوم ماذا عندك من طعام لضيفنا؟ قال له والله ما عندنا إلا خبز وملح قال له هاتيذ لنا هو خير أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمين الفقراء يأكلون اللحم أم تحب أن تأكل عندي لقد قال عندك يا أنت خليصة طرع عنده خبز وملح فقط. قال له ما الذي جاء بك إلينا خير إن شاء الله قال له جئتك بهذه الهدية من أذر بيجان علبة فيها حلوة، درجة أولى، توصاية قال أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، هذا طعام الخاصة الطبقة الراقية، طبق الغنية فقال أرسل كتاب إلى رسوله على أذر بيجان عنفه فيه، وقال له قل من كل مما يأكل عامة المسلمين وقال أعط هذه الهدية لفقراء المسلمين في المدينة وحرام على بطن عمر أن يذوقه طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين رأى إبل ثمينة في الطريق قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله ائتوني به قالوا لمن هذه؟ بقصوة قالوا هذه إبلي اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن فماذا فعلت؟ أي ذنب نرتكبته؟ شيء اشتريته بمالي وعم سمنها هذا يبيعها انتفع فيها قال له ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وهكذا تسمن إبلك يبن أمير المؤمنين لأنه, لأنه أنت ابني سمناني عرفان حالات قال له بِع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين ومرة أعد مع أصحابه واحد قال له والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله والله كلام لطيف شيء ظهر جميل لازم الله يبارك فيك بارك الله بك هكذا يحبون هذه الكلمات ال أم. أم. أحد إليهم النظر حتى كاد يأكلهم بنظراته إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك قال من هو؟ قال أبو بكر فقال رضي الله عنه كذبتم جميعا وصدق عد سكوتهم كذبا قال والله كنت أظل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذا اللي سأل أحد قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بثارق أو ناهب؟ قال أقطع يده قال له إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فتقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم إن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمتت في المعصية أعمالا فشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية هذا الخليفة الذي قال سيدنا إن حزيفا أنشدك الله هل رأيت اسمي بين أثمائهم قال لا والله قال له أنت أكرمنا أنت أكرمنا وأنت أرحمنا وأنت كذا خجل سيدنا حزيفا نعم هذا الكرم هذا الاسم الإلهي العظيم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بأخلاق الله هذا الكرم أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن يكون صمتك ذكراً ونطق ونطقك ذكراً ونظرك عبرة. الآن مع قصتين أو أكثر السيد موسى حينما ناجى ربه قال يا رب إنه لا تعرض إلي الحاجة أحياناً فأستحي أن أسألك أفأسأل غيرك فأوحى الله إليه أن يا موسى لا تسأل غيري وسلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك سلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك فمدام ربنا عز وجل هكذا يحب لماذا لا تسألوه في السجود في صلاة السحر لماذا لا تسألوه عن حاجاتكم كلها حكي عن علي من أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه إنسان ليلة يسأله حاجة فقال يا غلام ارفع استراج في استراج رفع استراج قال حاجتك لماذا فعل هذا قال لألأ أرى في وجهه ذل السؤال حتى لا يحرجه يعرف مين يا غلام ارفع المصباح تفضل إن حاجته حتى ما ينحرج ما يخجل ما يعرف مين هذا من كرم سيدنا علي أحد العلماء كان لا يناول الفقير شيئا بيده يضعه على الطاولة يقول له خزب لألا تكون يده عليا والفقير صفلا يحكى أن, أن عن أبان ابن عياش هذا أبان أحد الصحابي هصف. يعني اسم صحابي أما عياش ليس صحابيا يحكى عن أبان ابن عياش أنه قال خرجت يوما من عند أنس بن مالك بالبصرة فرأيت جنازة يحملها أربعة من الزنج ولم يكن معهم رجل آخر قلت سبحان الله سوق البصرة وجنازة رجل مسلم لا يشيعها أحد فلا أكونن خامسهم يعني إذا واحد وجد جنازه ومشي فيها ما في مانعه وما ما في معرفة واتبعها حتى القبر ولما فتحوا النعش رأى ماذا فعل بهذا الميت كيف وضعها في القبر كيف أهل التراب عنه لأن في معالجة جسد خاو لعبرة فتبع الجناز فمضيت معهم فلما وضعوها بالمصلى قالوا لي تقدم قلت أنتم أولى قال كلنا ثواء ما نعرفه حتى دفنوه وصليت عليه وقلت لهم ما القصة قالوا اسأل هذه المرأة ففي مرأة عن بعيد واشيء قال فلما سألتها قالت هذا ابني ما ترك كان مذنباً كان مزنباً وقال لي يا أمه إذا ميت فلا تخبري بوفاتي جيراني لئلا يشمت بي واكتب على خاتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعليه في كثني فلعل الله تعالى يرحمني وضعي رجلك على خدي وقولي هذا جزاء من عصى الله فإذا دسنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى وقولي إني راضية عنه أعطاها تعليمات دقيقة ما أخبرت أحد وضعت رجلها على خده بعد الموس قالت هذا جزاء من عصى الله بتقول هذه المرأة فما رفعت يدي إلى السماء حتى سمعت صوته بلسان فصيح يقول انصرفي يا أماه فقد قدمت على رب كريم. هذا سر الأصل. رب كريم. فإذا الإنسان كان يخاف الله عز وجل ويستحي منه هي فضيلة كمان هي فضيلة الإنسان. أما الأكمل الإنسان يكون بالرخاء، كائب، منيد، مستقيم. والباب والباب واسع. باب رحمة الله واسع. إش أرجو الله سبحانه وتعالى. أن تغمدنا برحمته وأن يلهمنا أن نكون فرماء لأنه كريم والكريم بالمعنى الموجز ما كان خاليا من كل شائبة فكتاب كريم ومقام كريم ورب كريم وإنسان كريم ومؤمن كريم يعني الكذب والنميمة والغيبة وتتبع العورات هذه كلها تقدح بكرم الإنسان والحمد لله رب العالمين